عيد الأم سؤال يطرح كل عام هل يجوز أن نحتفل بعيد الأم؟ هل يجوز أن نقدم الهدايا لأمهاتنا في عيد الأم؟ هل يجوز للرجل أو للخاطب أو للعاقد أن يقدم الهدايا لأم زوجته وجدتها في عيد الأم؟ بل هل يجوز للزوجة أن تقدم لأم زوجها في عيد الأم هدايا أم لا